بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن مهربان والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب سوين بآسمانو أو أسيراني بشهودا دردكون جاتو تسوزاني طارق چيا أسيريك بروناچي كي طاري چيدبره این کل نفس لما علیها حاکض سوین بوانه هیچ کز نیه چاو دیری نبید سرطان خدا چاو دیری هموانه فرشتکانشی کردوا با چاو دیرو پار زرمان فلینظر الانسان من ما خلق خلق من ما این يخرج من بين الصلب والترايب. كواتب <تصفيق> با آدم زاد بكاتو السرنج بداد كلا چي دروس كراوا دروس كراوا لا عاوي هل قلاو كماني بياوا و هل کوكي آفرة اردو لايان هل دقولين بوبي كاتني آدم زاد با خدا لنوان بربرا كاني پشتو اسكا كاني سينا درد إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا ناصر. بجمانه ذات الدباره دروس كرنوي ادمي زادي زور لا اسانو توناي توابي هه اوروجيك همون هين يكان دردك ويتو اشكرادك كرادك نيت زاد هيتش هيزو بشتيوانيه چينية والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل سوين بأس مانيك كخاواني جيران ويا ما ماندر دكويت كأمانا سوري او لس رجدا شبالكاني تلفونو راديو و تلفزيون حتى دواي دقريتوى اروها سوينبسوي كا درزي تادبيت بهوي روكوا براستي ام قرانا قفتاري تش جاكرويا جاكروي حق ونا حق راستو درو تشاك خرابو بو هتا دوي ام قرانا قفتاري تشي قالتنيا انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا امهل الكافرين امهلهم رويدا درست او گرمی پلانو خریچی دا ون بو ایمانداران بلهم خدا ده منیش پلانو نف شیخوم ده خمکار کوا توش تابیک مورتی ببا وران بدا کمیک لیان بوستا بزانت چیان بسرد